أشرق النور وبان مرحبا بمن أتى أي اسائل ألا لك في القلب مكانا النور مرحبا بمن أتى أي اسائل ألا لك في القلب مكانا يا هلا بمن حضر حفلنا له الفخر جيدهم قل القمر يا كرام يا برر يا هلا بمن حضر عفلنا له الفخر جيدهم قل القمر يا كرام يا برار أشرق النور وبان مرحبا بمن اتانا ايها الزائر أهلا لك في القلب مكان أشرق النور بمن السائر لك في القلب مكان أهلا بك هللت أنوارك أنت بين أهلكğa الهل دارك. ضيفنا أهلا بك هللت أنوارك أنت بين أهلك قد نزلت دارك أشرق مرحبا بمن أدانا أيها الزائر آلا لك في القلب مكانا أشرق النور وبانا مرحبا Hij is de de kamer geboren. Hij is de de kamer geboren. Hij is de kamer geboren. Hij is de kamer geboren. de ضيفنا اهلا بك هللت انوارك انوارك انت بين اهلك قد نزلت دارك